له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذاله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصاد كل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم من نفعا ولا ضررا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله تركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل خالق كل شيء يذوق قهاض انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا احتمل السيل زبدا رابيا مما عليه في طغاء حية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم ستنا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم لفتدوا به أولئك لهم سوء إِثَامُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ